أعلم بكم إن وما اون سن ما كارن يمكيلا وردك دم دمن Call the phone, قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف أولئك الذين لنذ ما يذع يَتَنَزَّلُ نَيلَامٌ بِهِ مُرُونٌ إِلَى أَنْ يَغْمُرَ قَوْرًا إِنَّا زَبَرَ رَبِّكَ كَمْ حَظُوهُ قوم ينتي لنا ما عندهم kin tan di Voi وَإِذْ قُلْ مَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ Hän on Why is it once them means top وَمَا يَعِيدُ مُشْعِنُهُ